وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعل قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عمواضعه ونسوح الله يحرفون الكلم عمواضعه ونسوح مما ذكروه به.